أن يبلغ قومه بأن الله تعالى أمرهم أن يذبحوا من أجل تعيين قاتل القتيل فلغنا إلى قوله تعالى وإذ, وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فمن فوائد الآيات المذكورة في هذه القصة جواز الأمر بالمبهم إذا كان يمكن منتثاله بقوله تعالى فقل نضربوه ببعضها فإن البعض يتناول أي جزء من أزائها كاليد أو الرجل أو ال قلب أو الكبد أو أي جزء من الزائها بقوله اغربوه ببعضها وبناء على ذلك لو أنك بلت الشخص افعل بعض هذه الأشياء وذكرت له أشياء محصورة فإن هذا الأمر صحيح ويبرأ الإنسان الذي أمرته بفعل بعضه بفعل ما شاء أمن أن إذا كان هذا الإبهام لا يمكن تحقيقه فإن الواجب الاستفصال ولهذا لما قال الله تعالى للقلم أكتب قال ربي أماذا أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب القلم ما هو كائم إلى يوم القيام وذلك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض في ألف سنة ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على إحاء الموتى وقد ذكرنا في حلقة الناضية أن الله ذكر خمس قصص في سورة البقرة فيها إحياء الموتى فمن ذلك ما سبق في قوله, في قوله تبارك وتعالى <تصفيق> وَيَدْقُوْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَلَتْكُمُ السَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ دَادَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ومنها هذه القصة قصة القتيل الذي اختلف بني إسرائيل في قاتله ومنها قصة القوم الذي خرجوا من جارهم وهم أنوف حضر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم ومنها قصة الرجل الذي مر على قرئه وهي على عروشها قال أن هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه والخامسة قصة إبراهيم حين قال رب أرني كيف تحين الموتى قال أولن تؤمن قال بلى ولكن إن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فاصرهم إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعوهما يأتينك سايا واعلم أن الله عزيز حكيم والله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى كلهم بكلمة واحدة كما قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم بالساهرة ومن فوائد هذه الآيات الكريمة هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أرى عباده من آياته ما يكون به العقل والرشد بقوله تعالى كذلك وريكم آيات كذلك الله مات ووريكم آياته لعلكم تعقلون وآيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين آيات كونية وأيات شرعية. فالآيات الكونية ما يحصل بخلقه وتقديره مثل السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. والآيات الشرعية ما جاءت بها الرسل من الأوامر والنواهي وغيرها من أقسام الوحي. ومن فوائد الآيات الكريمة الآيات الكريمة أن تدبر الآيات سبب للعقل بقوله لعلكم تعقلون والعقل عقلان عقل إدراك وعقل تصرف فأقل إدراك هو الذي يترتب عليه التكليف ويكون في المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأن عقل التصرف فهو ما يحصل به الرشد وهو حسن التصرف في أثان الإنسان وعقواله وهذا خاص بمن آتاه الله الحكمة كما قال تعالى يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقدوتها خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو العلباب وعلى هذا فلو سألنا سائل هل الكفار عقلاء فالجواب أن نقول هم عقلاء من حيث عقل الإدراك الذي يتركب عليه التفليف وليس عقلاء من حيث عقل التصرف الذي يحصل به الرشد ولهذا في الله عنهم أي عن الكفار كثيرا سمة العقل كما في قوله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا وقوله تعالى إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا عقلوا والعالم الله فيهم خيرا لأسمعهم فالكفار ليس لهم عقل تصرف يوصلهم إلى الرشد وإن كان عندهم عقل إدراك يترتب عليه التكريف والمؤاخرة ومن فائد هذه العيات الكريمة إثبات الأسباب في قوله لعلكم تعقلون وقد تقدم الكلام في حلقة ناضية على ذكر اختلاف الناس في الأسباب وبيلنا أن القول الوسط أن القول الوسط هو اثبات, إثبات تعثير الأسباب لكن لا بذاتها ولكن بما أدع الله فيها من القوة التي تؤثر في المسبّدات، ومن فوائد هذه الآيات الكلمات، لأن بني إسرائيل بعد هذا كله قصّت قلوبهم، ولم يزدادوا بهذه الآيات والنعم لينا للحق وقبول الله، ولكنهم قصّت قلوبهم من بعد ذلك، ومن فوائدها. أي فوائد هذه الآيات الكريمات التحذير مما جرى لبني إسرائيل من قسوة القلوب بعد أن نرى الآيات التي يرين الله إياها ومثلا إذا رأينا من آية الله من الفساد ما ترين به القلوب ويحصل به الرجوع إلى الله فإن الواجب علينا أن نقوم بذلك أي بالرجوع إلى الله وأن تلين قلوبنا لذكر الله أما إذا كان العمر بالعكس لا يزداد الإنسان من رؤية الآيات إلا قسوة قلب وتمر في الفعل فإن هذا وقوع فيما كانت عليه بني إسرائيل نسأل الله السلام وإلى هنا ينتهي بنا القول وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته